انظر الى ذاك الشيخ الهرم اقبل يجر خطاه جاء يمشي ارى ايت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داج، يعني لا صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم فهل لذلك من توبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وفجراتي ولماذا لا يغفر الله له وهو الذي قال لعباده يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم رحمته أسرع من غضبه ومغفرته أعجل من عقوبته هو والله أرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم أترون هذه طارحة ولدها في النار كيف تطرحه في النار وهو فلدة كبدها وأصارة قلبها كيف تطرحه وهي تلتمه وتقبله وتغسل وجهه بدموعها كيف تطرحه وهي الأم الرحيمة والوالدة الشفيقة قل لا إله إلا الله لا أستطيع لا أستطيع أرجوك أرجوك قل لا إله إلا الله لا أستطيع لا أستطيع ثم بدأ يشهق ويشهق <تصفيق> توقف النبض انقلب وجه الفتى أسودا ثم ما؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقون الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدت التقوى بالرياض تقدم ذكريات تائم إلى هناء ذلت بنا عن مهيع نجاتنا الأقدام وغرقنا في لجد المعاصي والآثام وإنا مقرون بإساءتنا إلى أنفسنا وإنا مقرون بإساءتنا إلى أنفسنا نرجو عظيم عفوك ذكر يا تتا واعترافات منيب وراغب وها نحن ببابك واقفون ولذوابك مؤملون ومن عذابك مشفقون اللهم لا تردنا خائبين ذكريات تائب ذكريات تائب محاضرة لي فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي برحمتك يا أرحم الراحمين قصدناك بحاجاتنا وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا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 واعتبر بها المذنبون نعم هي ذكريات اعترف بها كهول هدهم مر السنوات وشباب لعبت بهم الشهوات وفتيات ولغن في الملذات هي ذكريات مرت وانقضت وانتهت ونسيت لكنها سجلت وكتبت وأحصيت وعدت هي ذكريات تائب واعترافات منيب وراغب في زمن كثرت فيه المغريات وتعددت الشهوات وزلت بكثير من الناس الأقدام فقارف المعاصي والآثام فضعف إيمانهم وقوي عليهم شيطانهم هذه ذكريات لمن يؤمن بقوله تعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم كما يؤمن بقوله وأن عذابي هو العذاب الأليم هذه أخبار أقوام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 حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم غادياً بالغدات فقلت غداً أنطلق إلى السوق فأشتري جهازي ثم ألحق بهم فانطلقت إلى السوق من الغد فعسر علي بعض شأني فرجعت فقلت أرجع من غد إلى السوق فألحق بهم فعسر علي بعض شأني أيضاً فقلت أرجع من غد فلم أزل كذلك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 فأما صاحباي فقعدا في بيوتهما يبكيان جعل يبكيان الليل والنهار ولا يطلعان رؤوسهما يتعبدان كأنهم الرهبان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم كنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في السوق ولا يكلمني أحد وآتي المسجد فأدخل وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه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 إذا قد وصل خبره إلى بلاد الشام واهتم به ملك الغساسنة عجبا ماذا يريد الملك فتح كعب الرسالة فإذا فيها أما بعد يا كعب ابن مالك إنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فلما أتم كعب قراءة الرسالة قال رضي الله عنه إِنَّا لله هذا أيضاً من البلاء والشر قد طمع في أهل الكفر ثم مضى بالرسالة فوراً إلى التنور فأشعله ثم أحرقها فيه ولم يلتفت كعب إلى إغراء الملك نعم فتح له باب إلى بلاط الملوك وقصور العظماء يدعونه إلى الكرامة والصحبة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 لما طال علي البلاء ذهبت إلى أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فإذا هو في حائط بستانه فتسورت الجدار عليه ودخلت فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام قلت أنشذك الله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله فسكت قلت يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله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 لما جَاءَنِ الذي سمعت صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ له ثوبي فَكَسَوْتُهُ اياهما ببشراه والله ما أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا واستعرت ثوبين فَلَبِسْتُهُمَا ثم انطلقت إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني يقولون الله كعب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 ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت نعم تاب الله على كعب وصاحبيه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 وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيَّ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ومن فرح الله عز وجل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 ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا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 أو عتاقة أو رحم أفيها أجر فقال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير الله أكبر الذنوب تغفر والسيئات تبدل الحسنات والحسنات التي قبل التوبة تثبت لصاحبها بعد التوبة فماذا بقي؟ هو التواب الرحيم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 هو والله أرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من حرب هوازن أتي إليه بعد المعركة بأطفال الكفار ونسائهم جمعوا في مكان فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فإذا امرأة من السبي أم ثكلا تجر خطاها تبحث عن ولدها وفلدت كبدها قد اضطرب أمرها وطار صوابها واشتد مصابها تطوف على الأطفال الرضع تنظر في وجوههم يكاد ثديها أن يتفجر من احتباس اللبن فيه تتمنى لو أن طفلها بين يديها تضمه ضمه وتشمه شمه ولو كلفها ذلك حياتها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 ثم سكت الشيخ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه فإذا شيخ قد انحنى ظهره واضطرب أمره قد هده مر السنين والأعوام وأهلكته الشهوات والآلام فقال له صلى الله عليه وسلم فهل أسلمت؟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 فصاح الشيخ وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى عنهم والحديث رواه الطبراني والبزار وقال المنذري اسناده جيد قوي وقال ابن حجر هو على شرط الصحيح وذكر ابن قدامة في التوابين أن بني إسرائيل أصابهم قحط شديد على عهد موسى عليه السلام فاجتمعوا إلى موسى قالوا يا كليم الله أدع لنا ربك أن يسقينا الغيث فقام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهم سبعون ألفا أو يزيدون فرفع موسى يديه وقال إلهي اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع والمشايخ الركع وما زال يدعو ويبتهل كما زادت السماء إلا تقع والشمس إلا حرارة قال موسى إلهي اصقنا غيثك فقال الله يا موسى كيف أصقكم وفيكم عبد يبارزني بالمعاصي منذ أربعين سنة فنادي في الناس فليخرج من بين أظهريكم فبه منعتكم الغيث فصاح موسى يا أيها العبد العاصي الذي يبارز الله منذ أربعين سنة بالمعاصي أخرج من بين أظهرنا فبك منعنا المطر من السماء فنظر العبد العاصي ذات اليمين وذات الشمال فلم يرى أحد خرج فعلم أنه المطلوب فقال في نفسه إن أنا خرجت من بين هذا الخلق افتضحت على رؤوس بني إسرائيل وإن قعدت بينهم منع القطر لأجلي فانكسرت نفسه ودمعت عينه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 فقال الله يا موسى إن الذي به منعتكم هو الذي به أسقيتكم قال موسى إلهي أرني هذا العبد الطائع فقال الله يا موسى إني لم أفضحه وهو يعصيني أفضحه بعد أن أطاعني نعم غفر الله له ولماذا لا يغفر الله له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 أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتا وأنتم لا تشعرون وصح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة نعم يأتيه بقرابها مغفرة ومن رحمة الله تعالى أنه يرى عبده يعصيه فلا يعاجله بالعقوبة بل قد يبتليه بالأمراض والأسقام والمصائب والآلام ليرده إليه ويطرحه بين يديه فيقرع أبواب السماء بأنواع الدعاء طالبا كشف الضر ورفع البلاء والعبد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 واستدعى مجموعة من كبار الأطباء بدأوا جميعا يقلبون نتائج التحاليل ويتأملون صور الأشعة ويتحدثون باللغة الإنجليزية ويسارقون للنظر مضت قرابة ساعة على هذا الحال وأنا في حال لا أحسد عليه وكنت أقول في نفسي المسألة حلها سهل حبة أو حبتان من مسكن الصداع مع قطرة للعين وينتهي كل شيء وفجأة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 حملوني سريعاً إلى غرفة العمليات، فتحوا صدري وعالج الجلطة، ثم أعادوني إلى غرفة الانعاش. استقرت حالة أربع ساعات، ثم أصبت بنزيف شديد في الرئة. حملوني سريعاً إلى غرفة العمليات، فتحوا صدري مرة أخرى وعالج النزيف، ثم أعادوني إلى غرفة الانعاش. ضاق الطبيب بأمري ذرعاً، أمراض متتابعة، حالة متقلبة، مفاجآت لا آخر لها.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 والله لقد عظمت كربتي وذهبت قوتي وغدا يصبح التراب فراشي عمري محدود ونفسي معدود وجسمي عما قريب يأكله الدود آه إذا زلت يوم القيامة القدم وارتفع البكاء وطال الندم ويلي إذا قدمت على رب يحاسبني على الصغير والكبير يوم تزل بالعصات الأقدام وتكثر الآهات والآلام وتنق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 مكثت في أمريكا شهراً واحدا ثم رجعت إلى الرياض وها أنا ذا أنتظر انتهاء الأشهر الستة لأستعيد بقية رأسي ثم قال وقد كنت في غفلة من حياتي منغمساً في أمر معاشي ناسياً الموت والبلا حريصاً على حياة الدنيا أما اليوم فقد ولدت من جديد ثم طلب مني أن أقرأ عليه شيء من القرآن فلما وضعت يدي على رأسه لأقرأ عليه الفاتحة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 من أحرص الناس على فعل الخير والدلالة عليه والدعوة إليه والمساعدة في طباعة الكتب وتوزيعها بل وفي الاحسان إلى الضعفاء ونجدة الفقراء والتنسيق للمحاضرات والكلمات الوعظية إلى غير ذلك من وجوه الخير ورب محنة في طيها منحها أيها الإخوة والأخوات التائبون هم أحب الخلق إلى الله تعالى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 إذا عذبت بذنبك في الدنيا فمرضت في بدنك أو ابتليت في ولدك أو خسرت في تجارتك أو ضاق عليك رزقك قال الله أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله لماذا أخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع فبادر إلى التوبة من ذنوبك وندب.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 في ما تدعي فالبس شعار الندم واسكب شآبي بدمي قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع واخضع خضوع المعترف ولوذ ملاذ المقترف واعصى هواك وانحرف عنه انحراف المقلع فيا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشبن ايران الوغا لمطعم أو مطمعي ولقد كان الصالحون يصبرون أنفسهم على الطاعات وينهونها عن المحرمات ويجعلون موعد الراحة الجنات هم يستطيعون أن يذنوا أتظنهم عاجزين عن ذلك؟ يستطيعون أن يمتعوا أعينهم بالنظر إلى المحرمات وأسماعهم بسماع الأغنيات ويكثروا أموالهم بالربا يستطيعون ذلك كله نعم يستطيعون فما الذي يمنعهم؟ ما الذي يمنعهم؟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 لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان ماها هنا والله ما يسوا قلامة ضفر واحدة تراب بجنان يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل فلست بليقضآني سار الرفاق وخلفوا مع الأولى قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرم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 فأقبل إليه أبوه فقال يا أبتي تبا لله تبا للعزة قال يا ضمام اتقي البرص اتقي الجذام اتقي الجنون اللات والعزة إلهك وإله أبائك وأجدادك طالما تقربت إليها وسجدت بين يديها طالما سألتها الحاجات وكشف الكروبات اتقي الجنون قال يا أبتي والله إنها لا تضر ولا تنفع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 وانهارت الأم وارتمت على صدره تصرخ وتصرخ وأن ينفعه صراخها أو حزنها ونحيبها وقد مضى إلى ربه لم تنفعه شهواته ولا ملذاته طال مغتر بشبابه وجمال سيارته وثيابه ثم هو اليوم تجالسه في قبره أعماله وتحيط به أفعاله ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون قار حال هذا الشاب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 محمولاك الجنازة، فلما كشفت عليه، فإذا هو مصاب بجلطة في القلب، لو أصيب بها جمل لأردته ميتا. نظرت إلى الشاب، فإذا هو يصارع الموت ويعد أن فأس الحياة. سارعنا إلى نجدته وتنشيط قلبه، أو قفت عنده طبيب الإسعاف يراقب حالته، وذهبت لاحضار بعض الأجهزة لمعالجته.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 وتجيء وتأمر وتنهى علم أنك الطبيب المختص به فقال لي يا دكتور قل لصاحبك طبيب القلب لا يتعب نفسه لا يتعب نفسه أنا ميت لا محال والله إني أرى مقعدي من الجنة الآن الله أكبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا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 دونها أعين المشتاقين فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان حصباؤها در وياكوت كذاك لآلئ نثرت كنثر جمان وترابها من زعفران أو من المسك الذي مستل من غزلان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان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 لهم اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون قال صلى الله عليه وسلم ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن ادم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي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 وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزله لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة بالله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 أن يرزقنا التوبة والإنابة في الأمور كلها وقبل الختام هنا أربع مسائل مهمة تتعلق بالتوبة المسألة الأولى أن المعاصي التي تجب التوبة منها تتفاوت فأكبرها وأعظمها الشرك بالله كمن يدعو غير الله في قضاء الحاجات أو يستغيث بالأولياء في كشف الكروبات والله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ومن الشرك تعليق التمائم الشركية في الأجساد أو على الأولاد أو في السيارات أو في البيوت لدفع العين أو السحر أو غيره قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد من علق تميمة فقد أشرك ومن الشرك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 أنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ومن أكبر الذنوب استعمال السحر والكهانة والعرافة قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال فيما رواه مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ومن ذلك قراءة أبراج الحظ في الجرائد والمجلات أو الاتصال هاتفياً على بعض من يدعي معرفة الغيب أو سؤالهم كل ذلك حرام ومن أكبر الذنوب بل من الكفر ترك الصلاة قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة وإذا حكمنا على تارك الصلاة بالكفر فهذا يقتضي أنه تنطبق عليه أحكام المرتدين فلا يصح أن يزوج فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل وإذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة إلا بعد توبته وبعقد جديد وإذا ذبح لا تؤكل ذبيحته ولا يدخل مكة ولو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث فلا يرث الكافر من المسلم وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ويحشر يوم القيامة مع الكفار ولا يدخل الجنة ولا يحل لأهله أن يدعو له بالرحمة والمغفرة لأنه كافر ومن أكبر المعاصي التي تجب التوبة منها الزنا وهو أعظم الذنوب بعد الشرك والقتل قال الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وفي عصرنا فتحت كثير من أبواب الفاحشة ففشى التبرج والاختلاط ومجلات الخنا وأفلام الفحش عياذا بالله ومن المعاصي أكل أموال الناس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 كاف في بيان شناعة هذه الجريمة عند الله وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء وفي مستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا سرها مثل أن ينكح الرجل أمه وعند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنيا والحديثان صححهما الألباني فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ومن المعاصي شرب المسكرات أو تعاطي المخدرات قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال فقال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار وصح عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال من مات مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن وقد تنوعت المسكرات وتعددت أسماؤها أصبحوا يطلقون عليها البيرة والعرق والشمبانيا وغير ذلك وكل ذلك حرام ومن المعاصي المنتشرة سماع الغناء وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري معلقا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف وصح عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات يعني المغنيات وضربوا بالمعازف وقد زاد البلاء في عصرنا دخلت الموسيقى في الساعات. والأجراس وألعاب الأطفال والكمبيوتر وأجهزة الهاتف والله المستعان ويجب علينا جميعا رجالا ونساء شبالا وفتيات أن ننكر هذه المنكرات وأن نناصح أهلها المسألة الثانية أن بعض الناس إذا أراد أن يتوب من معصية الغناء مثلا قال له الشيطان لا يصح أن تتوب منها وأنت مقيم على التدخين أو التساهل بالصلاة فإما أن تتوب منها كلها أو لا تتعب نفسك وهذا باطل فإن لكل ذنب توبة يمكن أن تقبل التوبة من معصية مع وجود المعاصي الأخرى ولكن عليه أن يجتهد في التوبة من الذنوب كلها واعلم أن الوقوع في الذنب مرة أخرى بعد التوبة منه لا يعني أن التوبة قد بطلت وأن العبد ييأس ويعود إلى المعاصي لا بل يسارع إلى توبة أخرى وصح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصل ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون المسألة الثالثة أن للتوبة شروط أولها الإقلاع عن الذنب فورا والثاني الندم على ما فات والثالث العزم على عدم العودة والرابع إرجاع حقوق من ظلمهم أو طلب البراءة منهم أما الخامس فهو أن تكون التوبة في وقت المهلة فلا تقبل عند الموت ولا تأمن متى ينزل بك ولا تقبل عند طلوع الشمس من مغربها المسألة الأخيرة من أهم عوامل الثبات على التوبة مفارقة مكان المنكر بل مفارقة الأصحاب الذين يذكرونك به أو يدعونك إليه وفي الصحيحين قصة ذلك الرجل الذي تلطخ بالدماء وقتل الأبرياء حتى قتل تسعا وتسعين نفسا ثم بدا له أن يتوب فشك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 فأوحى الله تعالى إلى الأرض الصالحة أن تقربي وإلى الأرض الخبيثة أن تباعدي من رحمة الله بعباده فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة انظر كيف قال له العالم فارق بلدك وخرج من أرضك فإنها أرض سوء وكذلك من كان يريد أن يتوب من الزنا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 ومن طاعته ما يبلغنا به جنته وأن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه وأن يتقبل توبتنا ويغسل حوبتنا إنه سميع مجيب اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا اللهم اجمعنا تحت عرشك يوم القيامة واجمعنا في جنتك إخوانا على سرر متقابلين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام هذا والله تعالى أعلم شكر الله لفضيلة الله الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي هذا الإبحار الشجية في ذكريات التائبين ومدارج الأوابين ومسالك المستغفرين النادمين وإنها لعبر تأخذ بمجامع القلوب وتهش لها النفوس الأواهة الأوابة وترق لها النفوس اللوامة وإنها مع ذلك كله تأخذ بيدك أيها المستمع الكريم لتسلك هذا السبيل وتعمل راحلتك في إثر هذه القافلة المضيئة قافلة المستغفرين التوابين المنيبين وتسكب دمعاتك السخينة في مجاير الندم لعل الرحمة الربانية تتنزل علينا وعليك نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه مع تحيات صدى التقوى للإنتاج وتسجيلات التقوى الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحيطكم علما بأن حقوق النسخ محفوظة وترقبوا شريطنا القادم اعترافات عاشق لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي وكذلك شريط الآخر للشيخ عن رمضان لمراسلة الشيخ محمد العريفي الرياض صندوق بريد 1515977 الرمز البريدي 11775 البريد الالكتروني عريفي at بموجب فهرس إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو 103 بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13135